ستة، استمع إلى الحوار الآتي، ثم قرأه أين كنت أمس؟ كنت في سوق المصنوعات اليدوية ماذا تفعل هناك؟ كان هناك احتفال بمناسبة افتتاح السوق المصنوعات اليدوية أمس وذهبت مع والدي إلى الاحتفال بهذه المناسبة لماذا اسمه سوق المصنوعات اليدوية؟ كان الناس يصنعون الكثير من الأدوات والأشياء بأيديهم في القديم وكان الأجداد يحافظون على هذه الصناعات والآن أصبحت عملاً للآباء والأبناء سمعت أن الصناعة الملابس كانت يدوية وكذلك صناعة السجاد هذا صحيح وكانوا يستخدمون الجلود الحيوانات في الصناعات اليدوية أيضا وكانت العواصم الإسلامية تشتهر بهذه الصناعات كدمشق وبغداد وإسطنبول. ما شاء الله كان الناس يعرفون بعض الصناعات. طبعا والكثير من الصناعات يستخدمها الناس في حياتهم حتى الآن كالأطباق وبعد الأدوات الأخرى وفي نهاية الاحتفال. وزعوا الحلويات الشعبية على الناس الموجودين